وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.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 وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤ دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة